ثناء سيدي أب المواهب الشاذلي أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد سبحانك بلسان الأزل سبحانك بلسان الأبد سبحانك بلسان الرتق سبحانك بلسان الفتق سبحانك بلسان الجمع سبحانك بلسان الفرق سبحانك بلسان الصفات سبحانك في حظرة الذات سبحانك بك لا إله إلا أنت يا كبير يا متعالي يا جليل يا جميل يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن تعاليت عن الشبيه والنظير وتقددت عن المعين والوزير تعزز سلطان وحدانيتك عن جدان السيوا والأغيار فتقدس جمال نور كي يكون معه جمال من الأنوار الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة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 اللهم يا من ملأ نوره الكائنات في أعلى السماوات والعرش وأدنى الأراغين والفرش اللهم يا من هو المنزه في عز كماله الأقدس وعلمه محيط في جلال جماله المقدس أشهدني هذا النور المشرق في وفي الآفاق وجذبني إليك بجواب بالأشواق ونعمني في حظرة وسانك ينوار جمالك وكمالك وافتقوا لسان علمي بك في حظرة مناجاتك بالأدب معك والأخذ عنك والفناء فيك والبقاء بك لا بشيء دونك واجعلني الخزانة الجامعة لأسرارك الممدة بإذنك من شئت إمداده من حظرة شهورك يا سميع يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا حليم يا كريم يا من لا يسال عما يفعل وهم يا من نور سبحات وجهه عما الكائنات ومشرق سره عمر أقطار الأراضين والسماوات بالنزاهة عن الحلول في الإمكان والجهات أنت الذي سبحانك أعجزت المقول عن إدراك حدرة الذات، عن إدراك حدرة الذات، وتعرفت لها في بيان الصفات، وظهرت من ذواه عن بواطن المسميات فتعرفت لكل شيء فما جهلك شيء وتكرت لكل شيء فما علمك شيء سبحانك من عيف ذاتك التي لا تعرف وعظرتك التي لا توصف لا إله إلا يا بديع يا قدير يا عليم يا حكيم يا من أنشأ ما شاء كيف شاء على وفق علمه المحيط وإرادته النافذة وقدرته الدامعة لا إله إلا أن خالق كل شيء ومبدعه وربه ومدبره يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دايم يا يا حكيم إلهي غلب سلطان جمالك على الأرواع فهيمنا على الأسرار فنعمها وعلى القلوب فشوقها وعلى الأقول فعوقها وعلى النفوس فماتها بعز سلطانه وسطوة قهره وعلوشانه يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إلهي كم حير كمال قدسك من ذي لب فيتيه الأفكار وكم جمع فغلك من عاجزه على حظرة الأسرار وأبعد عدلك من مدعي حالة الوصول إلى جنابك العليل الإختار واعتق إحسانك من عبد وكتبه في سجن الأحرار لا مصول إليك إلا بك ولا دخول عليك إلا بإذنك تقدس جنابك الأعلى وتنزه رصانك الأعلى أن ينال بحيلة وحول بل بفضل الامتنان والطهول يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إلهي لا قريب إلا من أدنته العناية ولا مهدي إلا من هدته الهداية ولا عزيز إلا من نشر عليه لواء الولاية ولا معصوم إلا من أمن من غين الغواية ولا محفوظ إلا من وقي بقاف الوقاية بما قدر في العزل السابق وعينه الأبد اللاحق يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إلهي جمعني بك عليك من أودية الشنات ونجي من حضود الأنفس والشهوات واكفني كل همي يبعد ويدني وفكر في الأمور ويهدم وبيني وسامسي يوسوس بضيق الأرزاق ويسيء الظن بالرزق الحلاق وشيطان يجنب الخوف من المخلوقين وينسي الاعتماد على رب العالمين يا مولاي، يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إله أمر أهل السماوات والأراطين في يد قهرك وأنت القائم على كل نفس بما كسبت لا تتعرك ذرة إلا بإذنك ولا يكون في كونك إلا ما سبق به في علمك فيما سبق من التقدير والقطع حتم الذي لا رد لحكمه نسالك اللطف فيه قطعك. يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إلهي كوني شاهد على الافتقار إلى غناك المطلق الكامل من ذات فمن على عبدك بغنا يكون به غنيا مغنيا من شئت غناه بوصف الفقر بين يديك إنك أنت الغني الوهاب يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إلهي ذلي نادى بعزك وطعفي نادى بقوتك وفقري نادى بغناك وعجزي نادى بعونك وطلبي نادى بطونك فأجب المضر إلى هامه المطالب وأمله ما سأل من المقار بها مجيب يا مجيب يا مجيب يا ya يا قريب يا قريب يا الله يا الله يا ya يا مولاي يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إلهي أطلقت سوابق الأرواح في مياد الأزل وجعلت منها الفاضل والمفطول والمخفوظ والمرفوع والتابع والمتبوعة وناديتها إلى حارات المصال ومشاهدات الجمال فأجابتك بأنواع الكمال ملبية خاضعة تواضعة خاشعة يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم إلهي أحي روحي بك حياة أبدية ومتع سري بسرك في الحضرات الشهودية واملأ قلبي بالمعارف الربانيه وأطلق لساني بالعلوم اللجنيه وجعلني ساحا لأطفال المشكلات ومستأنسا بك في أندية المخاطبات سابحا في بعار الذات واقفا على ساحل النجاة مفوها بفنوه الغناء طليقا من يد سني والعنا أخذا بيد الغريق ممكنا بكفي كل فريق ماسكا لأزمة التحقيق جانعا لأشتات الطريق فانيا بالوحدانية باقيا بالوحدانية قائما بال فردانية ظاهرا بالجمال متظاهرا بالجلال متحققا بالكمال مكملا للأتباع مخلصا لهم من ظلمة وغطاء الحجاب وشرك الأسباب يا نور كل شيء وهداه ووليه ومولاه يا ولي يا مولاي يا ولي يا مولاي في آخرتي ودنياي لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك تعالى جدك وعز جارك وتباركت السماوات يا قدوس يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك تنزهت عن الكيف والمقدر وتقدس اسم ذاتك على العرش سبحانك عن التمكن سبحانك عن التمكن والقرار تعالى تسبحانك عن الحلول في مكان وتمجد أن تعيض بك دائرة الزمن كنت قبل خلق العوالم غنياً عن الأكوان وأنت الآن على ما كنت يا ليس لك شبيه ولا نظير ولا مرين ولا وزير ولا كفوا ولا نتو ولا قبل ولا بعد ولا غاية ولا حد ولا والد ولا ولد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُمَّ يَا مَالِكُ يَا حَمِيدُ يَا قُدُّوسُ يا مجيد. نسألك الثبات على التوحيد ve liginayet ve teayid, ya Rabbin, hble ve sulukan qavima ve mærfet ve ve وتوبة مائية سواد الذنوب وألبت تمنعنا من كل العيوب اللهم من علينا بصفات قدسك فأنسنا بأنسك وذاقنا حلاوة المناجات في عزلة الخلوات وهب لنا كما نتخلي وحلنا بحلية التجلي لنتملى بشهودك في حهرات التملي اللهم يا سميع يا بصير ويا نعم المولى ويا نعم النصير نسألك كما منحتنا قبل السؤال أن تفتح عن قلوبنا الأقفال يا منور الظلمات ويا معطي أهل الأراضين والسماوات نوّرنا بنورك يا نور الأنوار واجمعنا على سرك الجامع لكل الأسرار ربنا عنك لا تبعدنا Rabbana bi qurub kşerfına, Rabbana ambabı kına tuğru dunna, Rabbana bi falı kâmırına, Rabbana min judı kına taḥrimna, Rabbana li gairı kına tüslimna, ve min وبهجة جمال حضرتك متعنا، وبكل كمال كملنا، وعن كل نقص قدسنا. لك لغيرك سهالنا أنت ملاذنا معياذنا حاشا كأن نرجع منك بالخيبة وأنت الكريم ولك الكرم المطلق ونحن الفقراء وأنت الغني وبك الغني المتحق وبك الغنى المحقق ربي أنت مبدع الموجودات ونورك السادع فلق الظلمات وقدرتك الفاحرة الباهرة رفعت السماوات وفيض إفضال جودك غمر المخلوقات وحكمتك المحكمة زينت الكائنات وإرادتك القديمة خصصت المصروعات وسرك منعش للأرواح بِنَفَحَات وبَارِق جمال حَضْرَتِكَ يلوح مِنْهُ لِلأقُولِ لَمَعَات وَطَبِيب نَسَمَات رَحْمَتِكَ يَفُوحُ مِنْهُ عَلَى القَلْب رَحَمَات لَهَا عَطْف عواطف المبرات والمسرات فبحق الجود والعطف والإحسان والرحمة والرأفة والامتنان والوصف الطاهر الأقدس فاندعت المنزه المقدس أسألك نظرة الحنان والعطف يا عطوف ونفعة الفضل رحمة منك يا رحيم يا رؤوف يا من لا ينال فضله إلا بفضله ولا تعطى رحمته إلا برحمته ها نحن نتوسل بفضلك إلى فضلك ونسألك المزيد من فضلك ونسألك ما يليق بفضلك يا ذا الفضل العظيم رب أغنق فاقة افتقاري وقرب دار بعدي مزاري يا جابرا كصاري ويا كفيل إضراري تفعت بقوتك في نحور أعدائي واشتفيت بشفائك من عظيم دائي يا عيادي. يا عيادي يا ملاذي يا شفاهي يا سعد سعودي وأمالي من شقاي منك بداية خلقي وإليك غاية حقي وإليك شهودي وأنت مشهودي يا مقصودي يا معبودي أنت أنت بما أنت على ما أنت سبحانك من حيث أنت لا تتخيل بخيال ولا تمثل بمثال سبحانك يا ذا الجمال والجلال والكمال el ta'ta bima ma'ta ala ma'ent ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi.